بسم الله الرحمن الرحيم قصيدة مهداتي إلى إسرة العقيل بالقصيم كلمات الشاعر إبراهيم بن علي بن طلحة أداء المنشد محمد هليل المهلكي سلام الأهل الطيب واثني التراحيب من هاجس للقاف شاش ودعاني في مدح شيخان الوفاء والمواجيب ذوي عقيل مكرمين العواني أهل الكرم يوم الليالي شلاهيب مراحة العشرة عليهم ثماني روس رجال مكرمين ألا صاحيب عز الرفيق وفخر من عاني إحزام محزم لاعب الذيب للذيب درع حصين من قديم الزماني غيث تحدر من مزون محاديب يحيث ثرا وبله يفز بثواني رجالهم وافي رفيع عن العيب عن كسبة الناموس ما هو بواني أحرار تنزل فوق روس المراجيب وصوفهم سطعة سيلة اليماني مثل الجدي بالليل ما نوره يغيب بين الكواكب ثابت له مكاني في واجهة قصر مشيد على الطيب قصر العقيي الفارق بالمباني معروف ذاك القصر محسوب ومهيب ظله يظل طالبين الأماني أربع وصوف من المزايا بترتيب تميزوا به بين قاسي وداني الدين والإخلاص والصدق والطيب بشواهد التاريخ ينطق لساني دمت وفاء دمت وفاء يا هلال هلا والترحيب تاريخكم ناصع ونعم المجاني والنعم فيكم والشرف والمناصيب والناس فيها خير رفعه وشاني. من اهل الطيب واتن الترحيب منها كل سن نلقى في شاش وداني في مدح شيخان الوفا والمواجي بويع قيل مكرمين العواني في مدح شيخان الوفا والمواجي بويع قيل مكرمين العواني اهل الكرم يوم الليالي شلهيب ما راحت العشمه عليهم دماني وشال رجال مكرمين ازدار قصر بالشايد على الطيب قصر العقيق تم وفاء الهلا والترحيب بتاريخكم نصع ونعمل مجاني والنعمة فيكم والشرف والمناسب والناس فيها خير رفع وشاني والنعمة فيكم والشرف والمناسب والناس فيها خير رفع وشاني سلام لاهل الطيب واتن التوا جهت قصراً مشايد على الطيب قصراً عجيز المباني قصراً عجيز فيكم فيكم و الشرف و المناصب فيها رفعة و شأنی فيها خير رفعة و شأنی فيها